119. وقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه 110. ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب 111. وإن كلا لما ربك أعمالهم إنه بما يعملون خبير فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغو إنه بما تعملون بصير ولا تركنوا إلى الذين ظلموا.